هيا على الفلاح وهكذا أيها الأخوة المشاهدون نقلنا لكم من جوار الكعبة المشرفة أذان وصلاة العشاء ونبقى معكم في الدقائق القادمة إلى أن يحينا موعد صلاة التراويح والآن أيها الإخوة أردد أردد على مسامعكم الكلمات الخالدة التي وردت على لسان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله انني احمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وامنى واكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين ولا شك ان ما نحن فيه من نعمة الامن والاستقرار مردودة الى تمسكنا بهذه العقيدة السمحة كلمات صادقة كلمات معبرة كلمات مؤمنة انها كلمات نابعة من قلب مؤمن بالله نذر نفسه لخدمة الاسلام والمسلمين كلمات معبرة عن المشاعر الايمانية الفياضة التي يعمر بها قلب راعينا وقائد امتنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز اللهم يا الله عبادك المؤمنون الراكعون الساجدون قد رفعوا التوحيد شعارا والسنة نورا ومنارا أعطوا وبذلوا من خيرك وطلطفوا ومنحوا من برك وأنفقوا الكثير الكثير من أجل إعمار بيتك الحرام والمسجد النبوي الشريف والأماكن الطاهرة التي هي مهو الأفئدة والقلوب والمشاعر أعطوا وبذلوا وأنفقوا خدمة لدينك القويم ورعاية وحماية لقاصد الأماكن الطاهرة من المؤمنين الموحدين المسلمين الذين يفدون لهذه البلاد الطاهرة من كل حد وصوب للطواف والسعي ببيتك الحرام فاللهم زدهم توفيقا وخذ بعيديهم الى مدارج الرقي والرفعة وانصرهم وشد من ازرهم ليواصلوا عطاءهم الدائم في خدمة الحرمين الشريفين والاراضي المقدسة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء وما رزقناههم من رزقا حسنا فهو ينفق من فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون و الله اللهمتنا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير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 مِعَ اللَّهُ نِيمًا حَمِيدًا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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده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 شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله أكبر الله سمع الله لمن حمده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 العدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون انف بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون لا تَكُونُوا كَٱلَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِن أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيَبَيَّنَنَّ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 سمع الله لمن حميدا كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ولا تتخذوا ايمانكم دخلا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 بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين الله الله الله سمي الله من حمله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجبي وه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 ذلذين لا يؤمنون بآيات الله والائك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله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 رههم ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبر ثم جاهدوا وصبر ان ربك من بعدها لغفور رحيم اللهم الله أكبر. سمع الله لمن حميده. ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية ات امنه مطمئنه ياتيها رزقها غدا من كل مكان ياتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذه العذاب وهم ظالمون كُوا مَِّا رَجَقَكُ الله حلَلَطَبَ وَشكر نِعممَةَ الله إنِ كُنتُم إم تَعبُدون إنماَا حََّم عَلَيكُم المَييتةَ وََّم وَلَحمَ الْ الخِزير وَماءُهَِّ ل وَير اللههِ بِه فَمَ الطُروائرَ بغ وَلا عاد فَإِن ولا عاد فَإِنَّ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 كم من بعدها لغفور الرحيم الله, أكبر. الله أكبر. سمع الله من حميدا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 أ أو حين إليك أن التبعع مِ تَ إبه محنيفَ وما كان من المشرركين إن ما جعللى السَّابت على الذي نختف في وإن ربك لا يحكم بينهُ يووم القياامة في م كان فيه يختفون أود إلى سبييل ربك بال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 تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حميدا. ربنا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 ذرية من, ع... ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس جدا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا الله أكبر الله أكبر تسمع الله Rabbele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 وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علىه تدميرا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 كان الانسان عجولا الله, الله سمع الله لمن حمده ربنا